مَن نَّسِيَ أُزِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضْلُلُ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عُمُرًا وَيُحَرِّمُونَهُ وَحِّ نَجعَمَ وَي حَِّم نَب وَعَمَدّط وَعِدَّتَ م حَر وَمَلهغُ فَيوح إِّ مَا حَر لَيُنَنَّ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة أما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 124. ولا تضروه شيئا 125. والله على كل شيء قدير فَارْهُرُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا aquí wall